111. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 112. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 113. وكل شيء فعلوه في الزبر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 114. فإذا فاكهة والنقل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان 116. فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان 117. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان